وهذه الكوارث من الطبيعة وهذه الأسباب أسبابها الطبيعه وعوامل الطبيعة بكذا وتأثير الطبيعة بكذا هذا لا يجوز هذا شرك بالله تبارك وتعالى ونسبة الفعل إلى الطبيعة وهي مخلوقة نسبة الفعل إلى الطبيعة وهي مخلوقة والمخلوق لا يمكن أن يكون خالقا فهذا الكون كله بسمائه وأرضه ودمائه ودره له خالق سبحانه وتعالى وموجد وهو الذي يأمر سبحانه وتعالى فيه وهو الذي يقضي جل وعلا فيه وينفذ الأمر الذي قضى به سبحانه وتعالى فالمطر وكل به ملك القطر والرياح موكل بها كذلك تكال فللرياح وقطر والسحاب فميكال بذاك إليه الكيل والعدد وما وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما منزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين فهذا بيد الله تبارك وتعالى لكن هؤلاء ضحكت عليهم الجغرافيا وهذه العلوم التي يدرسونها قديما درسنا في الجغرافيا الطبيعية تكون الأرض الجيولوجية تكوين الأرض قال قبل آلاف السنين كان العالم ما أدري إيش ملايين السنين لا ملايين ملايين ثم بعد ذلك جاء العصر الملتهب وانتصلت فيه الأرض عن الشمس فانقطعت قطعة ملتهبه ثم جاء العصر المطير فنزل المطر فأطفأها وخد فيها هذه الأخاديث فتشققت فجاء البحر الأحمر بين افريقيا واسيا فهو كالأخدود شق ثم بعدما ادرك كم من السنين تحركت الأرض فانفصلت امريكا الشمالية والجنوبية عن القارة الاوروبيه والافريقيه لذا كانت كتلة واحدة فجاء بعد ذلك العصر المطير الثاني مدر الثالث قال انا نسيت وخزع بلاتي ماذا فجاء المحيط الاطلنطي الاطلسي ما شاء الله خلص المدرس قلت له يا استاذ قال نعم انا في ثانية ثانوي. قلت يقول الله جل وعلا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 عن بخالد من الفصل. قال ليش؟ قال أنت تكذبني قال أنا ما كذبتك. لكن أنا أكذب الذين تنقل عنهم هذا الكلام. لماذا؟ لأن هذا يا استاذ عذر قصوى. كلام في عالم لم نعرفه ولم ينتهي إلينا علمه. فلا يجوز لنا أن نقول فيه. قال أخرج. المراجع سكلي أخرج. فخرج. ذهبت إلى مدير المعهد أخبرته بالذي جرى كان فاضلا لطيفا والمدرس ايضا أخ من مصر فاضل لطيف لكن تعلمون مهما كان المدرس والطالب فكان في نهاية الحصة فاستدعاه فقال له يا أستاذ فلان قال نعم قال ترى محمد قال نعم قال هو عندنا في هذا السن وهو شيخ في المعهد والذي قال حق وكان ينبغي أن تكون الكلمة بينك وبين الطلاب كالآتي ثم دخلت المسألة وحلها وكان الآتي هو كالاتي قال أن تقول للطلاب وأبنائك هكذا يقولون وهكذا, يقولون وهكذا يقولون وهكذا يقولون ولكن الحق أن هذا ليس عندنا عليه دليل نحن المسلمين في كتاب الله فتوسط بيني وبينه وصالحة الأمور فالشاهد مثل هذا هذا الكلام الذي يقال الآن كله من منصوب إلى الطبيعة نعوذ بالله من ذلك وهذا سبب وروجانه في بلاد المسلمين سبب قله العلم في أبنائنا نحن المسلمين والا لو ركز العلم في قلوبهم من الصغر ونقش فيها كالنقش في الحجر اعتقادا ما قبلوا مثل هذا الكلام لكن مع مرور الوقت وضعف العلم وقله الترسيخ له في القلوب يبنى ويزيد ويزيد حتى يشتهر فيصبح عند الناس هو المالوف وانكاره هو المنكر وهذا كما قال ابن مسعود تصبح السنه هي البدعه والبدعه الى امه ثقل ماتت السنه